انكاء وبرب غاضب عليهم ولهذا قال الله يوم يرون الملائكه لا بشرا يوم للمجرمين ويقولون حجرا محجوره اما اما المؤمنون فإن الملائكه يكون تنزلهم على المؤمنين حال قبض الأرواح تنزل الرقيقة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو قادم أنتم إما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا مما خلفتموه ورأى ظهوركم وتركتموه في الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذا يقع من, من ملائكة الرحمن لبني آدم من المؤمنين حال قبض الأرواح كما أن الله جل وعلا أو كلا إلى ملاكين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير أن يمتحنا أن يمتحنا العبد في قبره فإن العبد تحل عن وربطة الكفن ثم يخل بينه وبين عمله وتسأله تلك الملائكة لتقيم الحدة عليه. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومعلوم أن ما يسأل عنه الملكين ما يسأل عنه الملكان يسأل عن العبد من ربك ما دينك من نبيك وهذه متيسر قولها الآن لكن الحال حين يسألها العبد من رزق يقينا وإخلاصا وحياء من الله وإقبال كانت تسره حسنته تسوءه سيئته يطمع في رحمة الله يخاف عقابه يعظم ربه في قلبه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من كان في قلبه محبة الله عظيمة جليلة لا يعدلها حب أحد ثبته الله جل وعلا في قبره عند سؤال الملكين منكر ونكير حتى إذا قام الناس من قبورهم ودخلوا الجنة قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إلا أن أعظم نعيم يتعلق بالملائكة يناله المؤمنون هو ما يكون يوم القيامة من استئذان الملائكة على المؤمنين من استئذان الملائكة على المؤمنين قال الله جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فالملك الكبير هو استئذان الملائكة على المؤمنين لأن هذا من رفيع المقام وجليل المنزلة للمؤمن أن ملائكة الرحمن تستأذن